صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أم حسبتم أنت يدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا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 شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالون فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفرون به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر وإخراج أهلي منه أكبر عند الله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 الله غفور رحيم